أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشا وتم فمن يهديه من بعد الله أ فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا موت ونحية وما يهلكنا إلا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 أَطُوبَ أَبَا إِنَّكُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستطيع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 لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستعين